شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله نعب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصعاط المستقيم صعاط الذين عمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين آمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانهم وبذي القربى واليتامى والمساكين الجارير القرب والجاركوا بالصاحب بالجنب وبقدر السدين وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخسون ويخبون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقه الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال دره وإن تك حسنة يطاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يعد الذين كفروا وعصروا الرسول لو تزوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تفرطوا في الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جمبا الا عافه سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضاه او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم لم تجدوا فلم تجدوا ما أنفتم فتجمعوا صعده طيبا فمسحوا بوجوههم وأيديهم إن الله كان خُوَّ الظُّورَ ألم إلى الذين نصيبا من الكتاب يشترون القلادة وينذرون أن تضل السبيل تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبا مِنَ الْكِتَابِ ويريدون أَن تضلوا السبيل أعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هاتوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ريروا اسمعوه ورانها ليكنم بان سنتهم وطعنا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِإِفْلِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تقوموا سجودا فلربك فسلم على ادبارها او نزع عليهم كبالا عنا اصحاب السبت وكان امر الله الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد احترى إثما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ختيلا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَأَبِيهِ إثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوا صِبَاحُ مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَثِ وَالْفَاعُوْتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَأْوُهُ هَؤُلَاءِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُلَّا الَّذِينَ له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أَمْ أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا آل البراني والكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وَكَفَى بِمَجَانِنَ لَفَسْعِيرًا وَكَفَى بِمَجَانِنَ لَفَسْعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ كلما نضجت بلودهم بدلناه الجنودة غيرا لأضب العدى إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنتقلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فينا أبدا لهم فينا أزواج como algo de <tose> vida